يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم وَلَا أولادكم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 وَمَِّا تَعبُدُونَ مِن دونُون اللَّهِ كَثَر النَّ بِكُم وَبَدَ بَينَنَا وَبَينَكُم العدَوَةُ وَالبَوضَ أأَبَدًا حتىَ تُؤمِنُوا بِلهِ حتى تُؤِّنُ بالِلههِ وَحدَهُ إلاا قَوْلَ إذَ راه مَ لِأَبيِيهِ لَ أتَعُفِ رََّ لَ وَما أَم لِكُ لك مِنَ اللهَّهِ مِن شَيْ رَبناَا عَلَكَةَوكلناَا وَإِلَكَ أَنَبَنَا وَإلَكَ المَصير.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 ولا تمثكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من كما مِنْ كما يئس